إن الذين يأكلون أموال اليتامى غلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاذا كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما